يقول ل يلي ا ل معزم بالسفر خذني وياك خذني عن صروف الليالي ا ل م غ ب ر ة العين ما ت ح ل ى يا محبوبي بلاك مشارك زاخر لين غربين بالزرع والدار يلي اقتربها يلامس هراك محفوظه ومصيونه ومستبشره منكبرك في قلبي ومعزتك وغلاك ودي بهالساعه ق ص ة ت ذ ك ر ه على الديار ا لي ل بتوضيها خطاك ا لي ل بها جو ومناظر مبهره الليله ا ل ا و ل ة ما تحلل بلقاك في هلقا في س ا ع ة م ت ا خ ر ة نمشي أ ن ا وانته من هناك الهناك في جو بارد والليالي م ن ط ر ة أ ن ا في بردك يا نظر عيني دفاك أ غ د ي الهمك والمواجع م ق د ر ة تدفن بها همومك وضيجتك وشقاك وتدفن بها سر كتمته و س ك ر ه وكان ما سخرت عمري في ا ل ر ا ك فرج ا ل س م و ح ة والعفو و ا ل م ع ذ ر ة لاني بني ادم ما قلت اني ملاك أ خ ط ي وذنبي على ربي يغفر ه على وليفك شلذي يا فلان ياك حتى السؤال في ي ب ت ي تستكثره ما باك تنشدني عن علومي ياباك تحس بلي في غيابك أ ش ع ر ه لو نص ما ي ا ن ي عقف رقاك ياك ما ظنتي يا فلان قلبك يقهر ه عود على خلك يعني هبلك درب الموده والغلطه ا ل دمره ا ل س شرفك